صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين سال اس فبالواقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكه والروح اليه في يوم كان مقداره خمسين الف سنه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 كلا إنها لضا نزاعة للشوا تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا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 بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون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 صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين فما للذين كفروا قبلكم عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِّينْ أَيَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِنْهُمْ أَنْ يُدْخَلَ جَنَّتَنِ نَعِيمٍ كَلَّا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ مَاءٍ يَعْلَمُونَ فَلَا برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يُلاقُونَ يَوْمَهُ الَّذِي يُوعَدُونَ يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَى نُصْبٍ يُوفِضُونَ خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ